بسم الله الرحمن الرحيم بناوی خواه بخشنده مهربان والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب سوين با آسمانو اوی کل شوا دردکوه تو توزانی الدرکو توی شو تیا از درخشانی کن کرا إن كل نفس لما عليها حافظ سوين بمانا كازنيا كتاو ديريكي بسر ونبي فلينظر الإنسان مما خلق دايب أمروف سلنز بدات كالتي دروس كراو خلق مما إن داكق دروس كراو لآوة شفر ادراو حل يخرج من بين الصلب والترايب كدردسة لنا وندي بشتي بياو داني براسو سنج جنوا إنه على رجعه لقادر يوم تبلس رائر فما له من قوته ولا ناصر براستي خوابد صلاة لسر زندو كرنوي لە ڕۆژێکدا کە هەچینهێیێ ئااشرا دەکرێ او نههزێک ش دەبات و نە پشتیوانك وسمماائات ياج خاون باران والضات الصادع ووبزوي خاوە دررز و قلش إن لا وما هو بالهزل ئەم قآان وقال إنهم يكيدون كيده وأكيد كيدا. بأجومان ببروا كان فيل ذكنتون فيل كردينيك ومن إيش نخشة تشيشمبوه هل وش عند نويفي على كانيان سو النخشة تشيشانيك بتورلي ساندنيان. فمهل الكافرين أمهلهم روايدا. إن زمولتي ببروا كان بدأ. Kemel gelen bu hasta